فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أ س ا ط ي ر الاول م ن اكتكبها فهي تمنى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وقالوا ما بهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها فقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من, من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا ت د ع و ل ه ا تعيضا وزفيرا و إ ذ ا أ و ل ئ ك منها مكانا ضيفا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل اذلك خير أ م جنه الخلد التي هو إ للمتقون ى ا كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ا أ ن ت م أ ض ل ل ت م عبادي هؤلاء فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء واباءهم حتى نشو الذكر وكانوا قوما بورا لقد ا كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صوتا ولا نصرا ومن يظلم منكم ذكره عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا يكلون الطعام وجعلنا بعضهم لبعض فتنه ة اتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه أ و نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا و م ر و ن الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا م ح ج و ر ا وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه اباء منثورا اصحاب ا ل ج ن ة يومئذ خير مستقرا و أ ح س ن مقيلا وشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه ت ن ذ ي ل ا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكاسرين عسيرا ويوم يعض ا ل و ا ل م على يديه يقول يا ليتني ا ت ح ذ ت مع الرسول سبيلا يا و ي ل ت ا ليتني لم ا ت ح ذ فلانا خليلا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ذ جاءني وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خذولا و ق ا ل الرسول يا رب إ ن ق و م اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن محجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال ا لدينا كفرونه ا لا نزل عليك وقال لك كما لك لنزل بدا به ولك ك و ا واتنا وطيله ولا ياتونك بمطللين إ ا ل ئ جناك بالحق و اخترت ف ل س ي ر ه الذي ن يحشرون على ولوهم الى جهنم اولا كشرون مكانا اولا ش ر مكانه و أ ض ل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أ خ ا ه هارون وزيرا فقلنا ذ ه ب ا إ ل ى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمروا ما كنت دميرا وقوم نوح لما كذبوا ر س ل أ غ ر ق ن ا ه م وجعلناهم للناس آ ي ة واعتدنا للظالمين عذابا اذيما و ع ا د ا و ت م و د واصحاب و ر ص وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا م ر ب ن ا له ا ل أ م ث ا ل وكلا ت ب ر ن ا تدبيرا و ف ر أ ت و ا على القريه التي أ م ط ر ت نظر السوء افلم يكونوا يرونها أفلم يكونوا يرونها بل كانونا يرجون نشورا واذا راوك ان يتخذونك الا خذوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كان ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف ى أ ع ل م وحين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ الهه هواه هو افانت تكون عليه وكيلا الم تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعتلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قدرا يسيرا الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحجي به بله ميتا, ميتاً ونسقيه مما خلقنا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 َ ج َ ع ل َ بينهم ََُ ا برزه َْ وفجرا ًَْ م َ ح ْ ز ُ و ر ً ا ووالذي َ ه ََُّ خلف ََ من َِ الماء َِْ بشرا ًََ فجعل َََ ه ُ نسب َ وفجرا َ وكان َََ ربك ََُّ ق َ د ِ ي ر ً ا ويا ََ ع ب ل و ن َ من ِْ دون ُِ الله َِّ ما َ لا َ ينفعهم َُُْ ولا ََ يضرهم َُُُّْ وكان َََ الكافر َُِْ ع َ ل َ ى ربي َِِّ ه َ و م ا ولكن ا إ ا م ل س و ا ان يكونوا على المسلمين في سبيل إ ل ل ه ولكن ي ل ا و ن و ك ا على ا ل ح م ا ل م ي ن ا ي م و و ت سبيل الله و ل ك ب يكونوا ب ب ع د ه خطيرا ا ل ذ ي ل ى ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا في سبيل الله وما بينهما في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرض الرحمن ف ا س ه ل به ص ب ي ر ا و إ ذ ا قيل لهم اشدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أ ن س د لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعله السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 والذين لا يدعون مع الله الها آ خ ر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا يدعون ومن يفعل ذلك يلقى اتاما ي ب ا ع ث له العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ويخلد فيه م ه ا ن ا إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا ف أ و ل ئ ك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إ ل ى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللوم مروا كراما والذين اذا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم يفروا عليها صلوا عميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره أ ع ي ن واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون ا ل غ ر ف ة بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما ق ا ل د ي ن فيها خ س ن ت مستقرا ومقاما قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم ف ت و ف